فَأَمَّا آتَاهُم مَّالًا فَخَالِدًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَجَعَلْتُمْ أَن تَدْعُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَالِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْقِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْفِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِينَ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 الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغج ثم لا يقصرون الله ثناء الله لمن حمده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 وذكر ربك في نفسك تضرع وخفت ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عدوا ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون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 وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنَّا وَزْقَنَا هُمْ يُوفِقُونَ أُلَاءِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 أَعْلَمُ مِنْ عَلَامَاتِ الْبَصَرِ وَالْبَصَرَةِ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَبْصَارِ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 تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مهدفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إِذِيُّغْشِيْكُمُ النُّعَاسَ أَمَلَّةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا الْيُطْحِرَكُمْ لِيُطْحِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبْ عَلَيْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبُطْ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلِيَرْبُطْ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفوا زحفا فلا تولوه الأدلاء وَمَن يُولِيهِمْ يَوْمَ إِذِ ذُبَرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِحِتَالٍ أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى بَأْهٍ أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَادَتْ غُبَّةٍ اللهم وماوى جهنم وماوى جهنم وبئس المصير فلم تقهرهم ولكن الله قهرهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما وليذل المؤمنين من بلاءا حسنا ان الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهم كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدوة تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 واتقوا فتنة لا تصيدن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وَإِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَقَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثناء الله لنا حميدا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 فَتَجْعَلُ اللهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُهْلِكُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 تغيركم جميعا فيجعله في جهنم اولائك هم الخاسرون قل للذين كفروا ينتهوا فقد قل للذين كفروا ان ينتهوا يقهر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الأولين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 ثناء الله لمن حمد ربنا ولا الحمد الله الله